بسم الله الرحمن الرحيم خليك معاه, معاه،, معاه،, معاه. مش تلاقي طريق للجنة إلا طريق واحد الطريق ده فيه هو طريق النبي خليك معاه لو عايز تدخل على درجات الجنة خليك مع النبي الله على وسلم خليك معاه كل حياتك في سنة النبي بيدي بي طوق النجاة هي بيدي سفينة نوح عليك خليك رأيت مليكا يعظمه أصحاب مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها جلده ووجه وما توضأ وضوءا إلا اتدروا وضوء صلى الله عليه وسلم وما أمرهم بأمر إلا اتدروا أمره وما يحدون النظر إليه تعظيما له وإجدانه محمد رسول الله والذين معه أجداء على الكفار رحمان لما رفعوا شعار سيما نحن واتصلاحنا وأطع. قطعنا لما الصحابه رفعوا الشعار ده ربنا عز وجل مكن له نصره ورفع قدرهم وبشروا بالجنه وبشروا بالرضوان وبشروا بصحبة سيد الانام صلى الله عليه وسلم بل وملكو الدنيا وفتحوا ربع الكره الأرضية او نصف الكره الارضيه ونصف الكره الارضيه ذلك يا حبي اللي بعايز تتخيلت الاله دي خليك معايا ان النبي بيخبط على باب <تصفيق> خليك معايا بيخبط على باب انت قلب هو بيتك تروح تقول قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خليك معايا فاول ما تسمع شوف الخجل والحياء والقشوف اللي انت تبقى فيه قدام <تصفيق> النبي لو دخل بيتك يشوف خليك <تصفيق> معايا هتشوف اول ما تفتح النبي بيخش بيتك هيلاقي اول ما يخش بيتك ايه هلاقي فيديو وملش وتلفاز وهيلاقي صور متعلقه وتماثيل <تصفيق> وهيلاقي بلاك معايا بلاك من المسلمين ايه ده مدفعات بتعرض لعرض كذا وبيعمل كذا اثر اللي هيشتغلوا ايه اللي في ده ده مش مش التعليم خليك معايا خليك معايا يا ايها الذين امنوا قولوا انفسكم واهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجاره يا حبيبي والتوزيع تقدم خليك معاه لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار والآن مع فضيلة الشيخ إن الحمد لله نحمده ونستعيله ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا منذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هارك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعونه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة ونحن الليلة على موعد مع درس بعنوان واللأقول لك خليم فت الحقيقة بنسمع كتير من الناس يا جماعة لما بيلاء واحد فقير ماشي مع واحد غني فيقول له ايه من باب النصيحة يعني خليك معاه ده من جور السعيد يسعد قدارك او تكون ماشي مع واحد فاحص بنصب راجل رتبه عاليه ما شاء الله فيقولك اوعى تسيبه ده انت خب بالك من حاجه انت ممكن يجيلك من حب جالب او ايه او من جوه السعيد يسعد برده طب لو كنت لقيت انسان تايه وماشي في مكان مش لاقي حد يوصله فلقيت واحد عارف الطريق بتقول له خليك معاه هو ده اللي هيعرفك الطريق اوعى تسيبه عينك عليه في البلا فاذا كنت انت بقى عايز تدخل الجنه ومش هتلاقي طريق للجنه الا طريق واحد الطريق ده هو طريق النبي صح يبقى عشان كده بقول لك عنوان محاضره الليله خليك معايا وانا لقيت الحقيقه العنوان ده لان عايز العنوان يكون بسيط جدا بالنسبه للناس العوام يحفظوا العنوان بسرعه فاهم ده فانت لو عايز تخش الجنه لو عايز تدخل اعلى درجات الجنه خليك مع النبي صلى الله عليه وسلم فحديث الليله الحقيقه عن نعمه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والحقيقه على سنه النبي وماشيين على هدي النبي لا يمكن نخطئ طريق الجنه فالنبي صلى الله عليه وسلم ابى الله عز وجل ان يجعل طريقا للجنه إلا خلف النبي محمد صلوات ربي و سلامه عليه حتى عند دخولك الجنه لن تدخل الجنه الا خلف النبي فقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا اول من ياخذ بحلق ابواب الجنه فإذا افذ النبي صلى الله عليه وسلم بحلقه ابواب الجنه هيخبط على الباب مين اللي جوه فاز الجنه فيقول من فيكون النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلوات ربه وسلام عليه فيقول له خازم الجنة لك أمرت أو بك أمرت لا أفتح الجنة لأحد قبلك أبداً يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل النبي الجنة ويدخل معه فقراء مؤمنين بأبيه هو وأمي صلى الله عليه وسلم تعالوا نتكلم عن موضوع الليلة وهو بعنوان خليك معه خليك مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع المولى عز وجل لم يجعل أي طريق بالجنة إلا خلف النبي محمد فالله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله في طريق واحد الطريق الواحد ده حوالي طرق كتير جدا ملتوية ومعوجة يمين وشمال إوعى تسلك إلا طريق النبي حديث جميل أوي روال نسائب إثناد صحيح لكنه موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورضاه الكربة جميل أوي قال إيه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال وتلك السبل ما من سبيل منها الا عليه شيطان يدعو اليه ثم قرأ النبي قول الرب عليه وان هذا سراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا من مئات السنين انه محدش يخشي جنة الا اللي يطيعوا صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى يعني الا من رفض فقيل من يئبى يا رسول الله مين اللي يرفض فقال صلى الله عليه وسلم من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى حديث ثاني جميل قوي بيوضح المساله اكتر حديث عند الترمذي بسنده صحيح يقول صلى الله عليه وسلم رايت في المنام كان جبريل عند راسي كان جبريل عند راسي وميكائيل عند رجلي فقال احدهما لصاحبه اضرب له مثلا اضرب للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال له اسمع سمعت اذنك وعقل عقل قلبه انما مثلك ومثل امتك كمثل ملك اتخذ دارا قبالك ثم بنى في تلك الدار بيتا واعد في هذا البيت واعد فيها ايه مأدوبة ثم ارسل رسولا ليدعو الناس الى طعام فمنهم من اجاب الرسول ومنهم من ابى فالتفسير الكلام ده ايه قال فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت هو الجنة وأنت يا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم من أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها اللهم ارضكنا الجنة ورب العالمين حياته مع المولى عز وجل جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبتنا للرب العليل فقال جل وعلا كل إن كنتم تحبون الله فبقى دليل فاتبعوني يعني اتبعوا النبي عز يحببكم الله ورزائيك الحفظ ابن كثير رحمه الله ورحمة الله يقول وهذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله اللي بيقول أنا بحب ربنا يجب أن يكون متابع النبي صلى الله عليه وسلم يا تباعة طاعة النبي عليه وسلم توجب للعبد الهداية ربنا أكدا وإن تطيعوه تهتده واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يوجب الهداية وقال جل وعلا واتبعوه لعلكم تهتدون ولذلك الفهم ده كان متأصل جدا وواضح عند الصحابه نبي الله على مرضاهم اللي هم اللي تربوا على يد النبي فعشان حديث رواه مسلم يقول بمسعود ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم لو هجيت سنه النبي هتضل قضيه فاهم بالك ولذلك يجي بقى وصيه لابن عثمان بيقول لنا اتمسكوا بقى بايه بالسنه واحنا قلنا ان كله خليك معاه هتخليك مع النبي هتخش الجنه تبع على طريق النبي ربنا انما عشان بيوصفين ان احنا نتمسك بالسنه عايز اوضح لك بس مثال بسيط ويمكن اللي صدق ذكرته يعني في محاضرات كثيره في احب اكرره هنا لو تفتكروا قصه الباخره سالم اكسبريشن اللي كانت غرقت في مدينه السويس سبحان الله الباخره اللي غرقت يا كل اللي فيها مات ما عدا رجل واحد الراجل ده فضل متعلق بلون خشب وفضل في الميه 3 ايام 3 ايام بلا طعام بلا شراب بلا اي شيء يعني بالبلدي كده كل اسباب الموت محيطه بالانسان ده لكنه ما ماتش ليه ربنا ما ارادش إن يموت في المكان ده ولو ربنا اراد لشيء ان يكون لازم يكون ولو اراد ان شيء لا يكونش مش هيكون فاهم زي الراجل في مكان في اسماك قرش بامر من الله عز وجل للاسماك دي محدش خلص ما حدش يقرب ما قربش الراجل ده ممكن يموت من الظلمة من الخوف من الجوع من العطش ما يموتش لان ربنا ما قدرش بعد 3 ايام تيجي طياره هليكوبتر وتنزل حد الحد ده انا على, على هذا الدرس الحد ده يا بالنسبة للراجل ده يمثل ويساوي الحياه فاهم ده هو خلاص يعتبر في حكم الميت فلما الحبل ده نزل كاني ايه الحياه تجددت لهذا الانسان فربط الحبل حوالين وسط و رجله و ايديه وبدا يطلعوه قلت لك طيب انسى بقى المسل ده وخليك معايا في المسل اللي احنا عايزينه كانك انت عايش في بحر الفتن اللي احنا عايشين فيها ديت وفي غضن فتنه الشهوات والشهوات اللي مليانه ومليئه الدنيا كلها ايه الحبل ايه طريق النجاه في هذه الفتن سنه النبي سلام. كأنك انت واع في البحر في نفس الموضع اللي كان فيه الرجل ده والحب يعني السنة مزدالك هتلفها حوالين وسطك وإديك ورجليك ورقبتك كل حياتك هي سنة النبي هي دي طوق النجاة هي دي سفينة نوح عليه السلام تبت بالك المهم ناختي لسه قصة الرجل ده فالرجل ده بعد ما طلعوه تحدو يومين يتعالج يا جماعة بعد ما تعالج قالوا لهم انت مين قالوا أنا مقاهرة جاروا له على بيع بجوه ركب العربية وعلى بعد كيلومترات من مدينة سويس ربنا ما قدرش يموت في البحر قدروا يموت فين في البر وما اراده الله عز جل فلابد ان يكون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى نرجع للموضوع فالنبي بيقول لك الطوء الوحيد الطوء النجاء اللي موجود في هذه الحياة بالنسبالة هو سنة النبي عشان كده بيوصيك ان انت تتمسك من الان يكون صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رواه احمد وابو دول بسندة صحية عن العرباض ابن سارية انه قال وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها الكرون طبعا ده كلام النبي فقلنا يا رسول الله أوصنا كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاع وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإن له من يعش منكم إلا هي إيش بقى فسار اختلافا كثيرا نعمل إيه يا رسول الله في الاختلاب أو الفتن اللي هتيج في أكل الزمان قالت عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار قلت بالك المسألة عامل ذات يبقى مفيش أي طخل النجاة في هذا الزمان إلا ان انت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم طيب هو بالك من حاجة النبي قال فعليكم بسنتي ويرقوا يعني لمسكتش عندي كده قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي طيب صار هنا يا جماعه امم سنه واحده ولا سنتين طبعا سنه واحده امال ايه سنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي هديت مش البسيط بس بعد ما اتفضل صل الله عليه وسلم آه. انت عارف المدرس اللي بيدرس في التلميذ الفصل هو ماشي كتاب بيشرح لهم منه الكتاب ده من تاليفه لا امال ايه اللي بيعمله هو الكتاب ده من تاليف واحد ثاني بس الراجل ده بيشرح الكتاب فكان اصحاب النبي صلى الله عليه هم اللي بيطبقوا للناس وبنوضح للناس سنة النبي سنة عشر كده حاليا ايه بنقول ان احنا بنفهم او نتعلم الكتاب والسنة بثهم السلف الصالح وعلى رأس هؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبهي من ايه سنة واحدة لكن ده التطبيق بتاع سنة النبي صلى الله عليه وسلم او التوضيح بتاع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي سلم يقول كما عند مسلم النجوم امانة للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وظل حصل فعلا بعد موت النبي حصلت ردة كبيرة جدا وحصلت فتنة كبيرة جدا فمزك وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون يبقى وجود الصحابة دين الأمة كان بفضل الله عز وجل كان حاجز منيع بين وقوع الناس للبدعة التي حدثت في آخر الزمان طيب تعالوا بقى أنت عايز بقلوبنا مع صور مسرقة من طاعة أصحاب النبي واتباع أصحاب النبي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواء أبو داود بسنة صحيح سيدك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام كان بيتكلم السحابة فقال أجلسهم مين بسمع الكلام ده الأمر ده عبد الله بن مسعود سمع الكلام ده هو فين قاعد برا المسجد أو وائف برا المسجد في الشمس المحرقة فعمل إبن مسعود في ساعة راح قاعد برا المسجد طب الشمس حمل عليه مش مشكلة المؤمن إن أنا أستمع لأمر النبي النبي خلص كلامه بخارج لأ عبد الرب المسؤول جالس قال من الذي حملك على ذلك يا عبد الله قال لا شيء يا رسول الله سوأني سيعتك وأنت تقول اجلسوا فكرت أن أؤخر أمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثاني رأى أبو داود أيضا بسند صحيح سيدك النبي عبد السلام في يوم الآيام داخل المسجد بيصلي وكان هما في مسجد النبي كانوا يصلون بالنعاد إن كانت الأرض كانت من الحصى وي طبعا الكلام ده الحكم ده يعني لحد ما الان ما ينفعش يطبق في مساجد مدينه منكه فبذلك ان مسجد مدينه عشان ليه ايه وضع خاص تعهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يصلون بالنعال فدخل النبي صلى بالنعال وهم كمان لابسين النعال وفي وسط الصلاه النبي راح خالع النعال راح هم كمان لما شافوا النبي عمل كده راحوا خالعين زي ما النبي خلع صلى الله عليه وسلم بعد ما النبي سلم واقتضت خلص الصلاه فقال ما الذي حملكم على ذلك ايه اللي خلاكم كده فقالوا رأيناك خلعت فقلعنا إحنا ما بنسألش عن السبب ولا عايزين يعرف إيه السبب إحنا بنتدعك يا رسول الله صلى الله وسلم في أي حاجة بتعملها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن جبريل قد آتاني وأخبرني أن نبيهما قذرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي اللعنين بطура صلى الله عليه وسلم يعني وقعوا في حياة كده أو مشوا على حاجة فأخبره جبريل أن هو يخلع أن علينا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما بعد ذلك إن هم لما يبصوا في عندما يدخ لو كان فيهم حاجه يفركوها لو ما كانش في حاجه ايه يصلوا بهم المهم شوف قد ايه اتباع الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم حديث ثاني رواه البخاري ان النبي لما كان لابس خاتم من الذهب الكلام ده كان قبل نزول حكم تحريم الذهب او لبس الذهب على الرجال خد بالك فالنبي كان لابس خاتم من الذهب فالمهم الصحابه كلهم لما لقوا ان النبي بيعمل كده راحوا هم كلهم لابسين خواتيم من ذهب فالنبي فيهم له مرحله ايه الخاتم فهم كمان راحين زيه فسالههم النبي صلى من الذي حملكم على ذلك ايه اللي خلاكم تعملوا قالوا رؤيناك خالعت فخالعنا احنا ما بنسألش بنوهدي الكلام ده جماعة للجماعة اللي هم ليه الوانهار بيجادل في سنة النبي طب ليه النبي حرم كده طب ليه النبي قال عليك كده طب ليه النبي عمل كده سبحانه رضايا انت امرت ان تكون مسلما مستسلما لله شوف ربينا بيه فلا وربك لا يؤمنون خد بلد في فدء بالنفي اصل الايمان ان عايز بس المسألة دي تفهمها فسعد مصر على حبيبك صلى الله سلم في فرق بالنفي أصل الإيمان وبالنفي كمال الإيمان زي مثلا говорil النبي صلى الله سلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ذا نفي الأصل الإيمان ولا لكمال الإيمان لا نفي لكمال الإيمان يعني لا يكتمل الإيمان في قلب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لكن الآية دي قامпуют بتنفي أصل الإيمان لا بتمفيش كمال الإيمان ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلا وربك يا محمد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ومش كفاية هل أكبر لك المسألة عنه زي حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمة مرات بالدين يا شباب كم؟ ثلاثة صحة الله مرات بالدين اسلام إسلام إيمان إحسان الآية فيها تلت مرات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هو ده الاسلام ثم لا يجد في انفسهم حرج مما قضيت هو ده الايمان ويشدمه تسليمه هو ده الاحسان شيء مثلا ماشي ازاي سبحان الله الصحابه ما كانواش جدل أبدا هديك مثال جميل جدا جدا بسم الله ونصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري فاكر ان النبي عليه الصلاه والسلام لما كان قاعد في مكه كان يعني كانت القبله بتاعته لبيت المقدس فالنبي هو قاعد في مكه فكان بيعمل ايه كان يقف قريب من الكعبه ويخلي الكعبة بينه وبين بيت المقدس قبالي. طب لما هاجل للمدينة فالله اصدق الكعبة في مكان تاني فالنبي كان بيحب ان يتكون القبلة بتاعته فين عند الكعبة قل بالك في الحتة دي. ففضل وهو بيصلي ينظر الى السماء وكانه بيقول على استحياء يا رب انت عارف انا نفس ان انا اتجه للكعبة فربنا عسى الله تعالى انزل قوله جل وعلا قد نرى تقلب وجيك في السماء فانا نولي انك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرا لمسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وج الكلام ده ليه على النبي على السلام دماغه هو بيصلي بالنصمين صلاة العصر اللي حاصب ان النبي كان هيستدير بزاوية 180 درجة ببالك بزاوية 180 درجة فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الرب العليه واستدار تجاه بيت ايه البيت الحرام والصحابة راح واستدار وراء من غير ما يسألوا عن السلام في واحد من الصحابة بعد اما خلص صلى مع النبي على السلام وهو راجع بقى بيته عد على بعض الناس كان المكان بتاعهم بعيد فعملين مسجد صباية كده او بي فلقاهم هم ركوع وهم ركعين خذ بالك بقى من الامتسال والطع والاتباع للنبي أتباك صلى الله عليه وسلم المؤمن ايه فالرجل المؤمن بيصاله قال اشهد اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تودها الى بيت الله الحرام خلاص الابلت غيرت رح الرجل هو راكع الامام بتاعهم كان هو راكع رح متدور بزوية 180 درجة اصبح الامام مأموم المأموم امام سبحان الله وبدا الامام يتحرك ويطلع برجليه لحد ما وصل للمقدمة ثم بعد ذلك أتم ركوعه وقام بعد ذلك شوف الانتشار لدرجه ايه فممكن واحد يقول لك دي فتنه بقى يعني طب ازاي يعني وحصل فعل فتنه كما قال جل وعلا سيكون السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها سبحان الله إلى اخر الايات المهم نشوف الانتشار من الصحابه رضي الله عنهم رضوان عامل ازاي حديث جميل جدا برده ايضا رواه الحاكم صحيح انا بديك بس يعني خطوات كده بسيطة تعرف قد إيه في الجيل الفريد ده كان عندهم امتثال لأمر النبي محدش كم يا جماعة كان بيفطر ولا بيدخل عقله في أي حاجة جاء بيها النبي صلى الله عليه وسلم كل حاجة إذعان امتثال استسلام لامر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجديل بهذا الجيل إن ربنا يعزه وإن ربنا ينصره وإن ربنا يعلي قدره وإن ربنا يخلد ذكره إلى يوم القيامة الحية يستحق فهم زي وإن كان في الأصل ان ربنا بيتعامل معهم من باب الفضل وليس من باب العبد احنا عارفين ان حتى دخول الجنة جماعة محدش هيخش الجنة بعمله كلنا لو دخلنا الجنة مش هنخش إلا برحمة الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصعيحين لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله حتى أنت ده أنت سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته شوف المثل ده الجميل الجاي ده حديث رؤون حاكم بإسناد الحسن سيدنا حنظلة في ليلة الد وقد دخل بامرأة في غاية الحصن والجمال سبحان الله فبعد ان جاء حمضلة واتى زوجته في الحلال فاراد ان يقتسل سمع منادي الجهاد لغزوة احد ينادي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي يعمل ايه عايز يقتسل عشان يخرج برة طب لو اقتسل ممكن يكونوا مشوا ومش يلحقهم طب يعمل ايه فخرج وهو جنوب, فخرج وهو جنوب. ودخل وجاهد في سبيل الله بعد انتهاء الغزوة جماعة الصحابة لقوا سيدنا حمضلة حين قد استوشهد رضا الله عنه ورضاه لكن الغريب مش هو الامر ده الغريب انهم لقوا جسم كله مبلور مية وحواليه زي بركة مية مية جمدة جدا فاستغربوا ده احنا ما كناش تقولين مية نشرة المية دي جات منين ايه فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ده حنظراء حصل له كذا وكذا ومية حواليه كتير قال اجل فوالذي نفسي بيدي لقد رأيته بين السماء والارض تغسله ملائكة الرحمن بماء من الجنة وتست من الجنة يا سلام هكذا لكن المسائل عمله زي؟ طاعة وامتساب ومكفأة في ساعته مكفأة في ساعته طيب لما نزل تحريم الخمر والحديث روال بخالي عارفين تحريم الخمر نزل على ثلاث مراحب اخرها الاية للسلت المائدة سبحان الله فالصحابة دلسين في بيت ابي طالحة من اللي بيرون الحديث ده سيدنا انا سيد مالك بيقول ايه؟ بيقول كنت ساقي القوم في بيت ابي طالحة الانصاري كان هو اللي بسيهم ايه؟ الخمر سبحان الله فجاء رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليهم آية المائدة بتحريم النهاء للقم وفي آخرها فهل أنتم منتهون فكانت الأقداح على أفواه القوم يعني الأقداح نفسها كانت على كل واحد بشره أول ما سموا الآية كل رمى الأقداح وكلهم في نفس واحد قالوا انتهينا ربنا انتهينا يا سلام ما عندوش وقت فكر طب واحد يقولك طب كامل إلزازة طب كأيني ما سمعتش طب مش عارف إيه طب ده أنا مخزن برميل في البيت طب سبحان الله كل واحد اللي معها راح بيته حتى جاب الخمر اللي هو مخزنة بيته وده في شوارع المدينة حتى اهريقة شوارع المدينة بالخمر كمشهد جميل جدا من امتثال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لامر الرب العليه سبحانه وتعالى سلام. منظر تاني جميل جدا ومشهد من مشاهد الطاعة والامتثال ومشهد من مشاهد يعني تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم حديث روال بخاري في صورة الحضايبية المشركون ارسلوا عمرو بن مسعود الثقفي عشان يعني يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن مسعود كان جاي وظن يعني ان الصحابه اللي مع النبي دول يعني ممكن لو يعني قام الجهاد ولا حصل اي مشكله ما بينه وما بين المشركين هيسيبوه يجرى فاهم زي فقال ما ارى حولك الا اباشا ظني ان يفر ويدعوك فاهم فرد عليه ابو بكر برد شديد رد شديد رضي الله عنه وارضاه المهم عمرو بن مسعود وقف كده عمال على احوال الصحابه مع النبي يجريوا طب النبي زي طب بيحبوه ازاي طب بيطرقوه ازاي؟, ازاي فجاه لان النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يبصق اراد ان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاراد يدس عن يساري والصحابه جدو عايزين ياخدوه سبحان الله البصقه دي الصحابه حريصين عليها نظروا على المرضى شبه دي فاراد ان يق ان يدخل امام فجدو طبعا المهم في النهايه تفل النبي عن يساري فاتدروها فدلكوا بها وجوههم وجلودهم رضي الله عنه المرضى شويتين إنابه عايز يتوضى يبوروا إنابه عشان يتوضى وهو بيتوضى ما نزبتش نقطة مية على الأرض المية اللي نزل من ايد النبي او من وجه النبي صلى الله عليه وسلم كلها نزل في إيدين كل واحد ياخد نقطة مية ويدعج بها وشه يدعج بها جسمه يتبركون بأثر النبي صلى الله عليه وسلم المهم طبعا ولو أمرهم بأمر الكل بيجري لو بصرهم مش عاد إيه ما حدش قادر يبص حتى للنبي فعظيما له بن مسعود في صار ورح لك وقال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على كسرى وقيصر واللجاشي والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد المحمد صلى الله عليه وسلم والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه وما توضأ وضوءا إلا ابتدر وضوءه صلى الله عليه وسلم وما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره وما يحدون النظر اليه تعظيما له واجلا يعني معنى الكلام ده ايه معناه ما حدش فيكم يفكر ان هو يطول للنبي صلى الله عليه وسلم او ياذل النبي صلوات ربي وسلامه عليه طيب اخر مثل جميل جدا مثل سيدنا كعب بن مالك انتوا كعب بن مالك رضي الله عنه كان شاعر من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك تخلف كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم المهم ذهب النبي صلى الله بعد ما خلص غزوه فأول ما رجع فإنها طبعا كل الذين تخلفوا جاءوا وكل واحد بيعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم فلما النبي سأل كعب بن مالك ما الذي خلفك إيه اللي خلفك مجيش هل كان لك من عذر قال لا يا رسول الله ما كان لي من عذر شوف الصراحة وكما يكونون أصدك من جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم حتى يقضي الله عز وجل في أمرك وفي أمر صاحبك اللهم أم الاثنين يتخلفوا معا اللهم سبحان الله أمر النبي أصحابك أن يعتذروا كعب بن مالك خمسين يوم اعتزال حتى السلام ما يردوش عليه حتى ضاقت عليهم الأرض بما راحبت وضاقت عليهم أنفسهم فاتبالك سبحان الله بعد أربعين ليلة بالضبط يا جماعك مفضل عشر ليلة لي. ينزل العفو من الله عز وجل وتنزل توبة الله عز وجل على هؤلاء الثلاثة سبحان الله أمر النبي واحدا من أصحابي أن يبلغ تعب بن مارك أنه يعتزل زوجته فأول مجاله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك شوف بقى بيقوله, إيه؟ بيقوله أطلقها أم ماذا كلم واضح النبي ما بيأمروش بإنه طلقه يقوله بس اعتزلها إبعد عنه ما تقربناهاش فهو خاف فقال له رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل اعتزلها فلا تقربها طب ايه هو مش ضمن نفسه لسه شاب بصغير فيعمل ايه فقال لزوجتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله عز جل في هذا الأمر سبحان الله عشر ليالي يا جماعة فقط وتنزل ثوبت الله عز وجل على كعب ابن مالك فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل رسولا لكعب ابن مالك حتى يأتيه فقال له يا كعب ابن مالك أبشر, أبشر فجاء كعب ابن مالك يقول فخررت من شدة الفرح وقعت على ربتي من شدة الفرح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم النبي في وجه كعب ابن مالك وقال له يا كعب ابن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك يا سلام الكلمة دية او اللفظ ده او العبارة دية انا بهديها الكل اخ ما بيصليش او كل شاب ما بيصليش بقوله لو تبتي للادي وبدأت تصلي بنقولك ابشت بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك ولو واحدة مش لك سحجاب بحد دلوقتي بنقول لها والله لو تبتي للادي ونبستح جاب هنقولك ابشري بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك ولو واحد وقع في معصية وقع في شيء يغضب ربنا فلو دلوقتي لو تاب دلادي لو, لو تاب النهاردة هنقول له أبشت بخير يوم مر عليك منذ ردك أمك يا جماعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي كان مجهز أصلا جيش بتاع أسامة بن زيد فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أشاروا على أبي بكر أن يخرج هذا الجيش فأبو بكر قال أبدا والذي نفسي بيده لو ظننت أن السباعة تختفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يبقى في الكرة غيري لأمثفته سبحان الله عشر هو دا اللي تعلم اللي كان يصفحكا أن يكون ثانية ثانية هو دا رفيق النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة الطاعة والاتباعها دا ما كانش شأن الرجال فحسب بل كان أيضا شأن النساء وبنجد الأمثلة الجميلة دي لأخواتنا ربنا يبال فيهم محفظهم يا رب ويسبتهم حديث جميل أو روال بخاري فاكرين لما النبي عليه وسلم حب يزيل الفوارق الطبقية في المجتمع فحب يز زين بن حارثة وهو مولا من المواري حاب يجوزه من بنت عمتي اليمين زين بنت جحش الحسيبة النسيبة الكراشية الجميلة الغنية سبحان الله فلما عرض عليها النبي ذلك أبا رفضت فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم شوفك نوقفين عند الحق فأول ما سمعت الآية قالت له يا رسول الله أترضاه لي زوجا أنا حيث رأيت أنت انت ترضهوني زوب قال اجل قالت اذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزواجها زيد بن حارثة واحد معها جماعة حوالي السنة المهم حدث ما بينهم بن اي زمين المهم سبحان الله فطلقها زيد بن حارثة فاراد الله عز جدا ان يتافئة فراص لانسانة اطاعت النبي عليه الصلاة والسلام فنزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فجاء الامر بزواج منها زينب من الله عز وجل من فوق سبع سماوات فكانت تتفافر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوج كل أهالي كن أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات شوفت هذه السمرة جميلة طيب برضو سمرة تانية نميلة جدا سيدنا جليبيب حديث رواه مسلم وأحمد واللفز الأحمد سيدنا جليبيب من الصحابة الأجلاء وكان دميم الخلقة رضي الله عنه ورداه ففيهم الآن رحل النبي باشتكيله شك ومر فقال له يا رسول الله شهدت أن لا إله الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل دمامة خيقته تمنعني من دخول الجنة سؤال يعني يضمي القلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا فقال له جلبيب فلما لا يزوجن أصحابك هم شاكين يجوزون إليه فقال النبي اذهب إلى بيت فلان عنده بنت تقية جدا فمره أن يزوجك ابنتك فذهب جلبيب خدمت ما خدأ التصريح من النبي عسلم ورح لإيه الرجل رح ترك الباب الرجل أبو البنت فتح الباب فقال ماذا تريد؟ فقال ان النبي يطلب ابنتك قال نعم ونعم تعين وهلنا بغير رسول الله صلى الله عليه وراجل يظن ان النبي هو عايز يتجوز بنته فقال له هلنا هل بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال انه جليبين ولكن النبي لا يريدها لنفسه قال فمن يريدها قال يريدها لي فغضب الرجل راح ايه بكشرت فدخلت قاعده جوه فقالت من على الباب قال انه جليبين قال وماذا يريد قال يقول ان النبي يطلب ابنتك فقالت نعم ونعم تعين هي برضه وهل بغير رسول الله أنا عايز ما كده فهو لا يريدها لنفسه قالت فلمن يريدها قال لجلايبيب قال لجلايبيب أما وجد غير جلايبيب أما كان أبو بكر عمر أثمان عليه أي واحد من دولت فقالت ابنتهم البنت بقى البارة المباركة المؤمنة التقية قالت ماذا تصعان بتقول للأم والأب ماذا تصعان أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين أنتم من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ادفعاني إليه فإن الله لن يضيعنا يا سلام شفت طعو الامتثال سبحان الله فعاد جولايبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبشره بهذه الفتاة المباركة برأيها اللي فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم دوت جولايبيب بيجنس بقى إيه عشة زوجية طبعا يعني مش هيرح يجيب عقش بالإيطاليا ولا منضميات ولا مش حفي لا يضوب شمله وصحفه وابريق وحاجات يعني كده بسيطه جدا فهو راح يجهز الحاجات دي على حسابه فجاه سمع نداء الجهاد يا خليل الله الكبي يا خير الله البطي انا عايز بس اوضح لكم يا جماعه قد ايه الناس ديت قلوبها فعلا كل واحد مشغول في همومه كل واحد مشغول في دنياه لا النبي لا النبي بقى قاعد قدامه 1203 من الصحابه سبحان الله مشاء المولى عز وجل ان النبي ولاقى واحد مش موجود يسال عنه ثابت بن قيس اين فلان ابن فلان النبي كان يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم ما كان شيء يسيب حد إلا ما يسأل عنه صلوات ربه وسلامه عليه فالمهم فالنبي بعد الغزوة بعد الغزو شف في وسط الجراحات في عز النبي مويع في الحفر التي حفرها له المسكون وانكسرت رباعية النبي وشج جبيل النبي ونزف الدم الشريف من على وجهه صلى الله عليه وسلم وقتل عمو حمزة وقتل سبعون من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عز المأساد كلها النبي مش ناس جليبي بيقول هل تفقدون من أحد؟ من لمات فقالوا الصحابة يقولوله يعدوله للا ايه الذين ستشهده نفقد فلانا وفلانا وفلانا وما فقدوا جلايبيبا ثلاث مرات النبي يسألهم في اخر مرة هل تفقدون من احد قالوا اجل نفقد فلانا وفلانا وفلانا وما فقال النبي نهر الرحمة وينبع الحنان ولكني افقد جلايبيبا فبحثوا عنه بين القتلى فبحثوا عنهم فوجدواه قد قتل شبعة ثم قتلوه فنظر النبي إليه في حنان وتحنان صلى الله عليه وسلم وقال قتل سبعة ثم قتلوا هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له في قبره فقال ابن مسعود معلقا على هذا المشهد الجليل والله ما تمنيت الموت إلا في تلك اللحظة حتى أكون صاحب تلك الحفرة فأفوز بضعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام النبي بعدما سوى التراب على جريبير ودعا لتلك الفتاة المباركة التي امتثلت لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه فقال اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا يقول رو الحديث فكانت من أغنى نساء المدينة لأنها فازت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة الثمر العالية اللي ممكن تجنوها في الدنيا والأخرة هي إن أنتو لما تتبعوا أمر النبي واتطيعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف مشهد جميل برضو للنساء في طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنا لا بدل مشاهد دير لأخواتنا الفضليات عشان يعرفوا قد إيه إنهما لما يطيعوا أمر النبي ربنا هيكرمهم د وأطاعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم تأكد ربنا هيثقلك الزوج الصالح وهيرزقك بالأولاد الصالحين وهيخليك تعيش في سعادة ما بعد سعادة ربنا قال كده من عمل صالحا من ذكر أو أنثى تاني الاثنين مع بعض في أمر التكاليف الإيماني وأمر الجزاء والعقاب الذكر زي الأنثى قد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة وحياة جات لنا بصغة النكرة طب لنكرة ليه من لنكرة هذه للت يدل على كده يقول اهل العلم السياق من المقيدات ربنا لما وصف اليهود قال ايه ولا تجد لهم احرص الناس على حياه أي حياه اي حياه مهما كان الدين اليهودي يريد المهم عايز يعيش وبس لان جنته هي دنيته ناس. هو عارف انه بعد كده فراص انتهت المساله في النار يعني إذا إن لم يطب وإن لم يرجع إلى الله عز وجل ويسلم ويستسلم بين يداي الحق جل وعلا ويعني للتوحيد لله ومات على الديانة اليهودية فهو من أهل النار كده ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلي يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لا يمكن مش تقبل أي ديانة يوم الإيمة إلا, إلا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بآبي هو أمي صلى الله عليه وسلم المهم أنا عايز أوضح بس حيث أن انت لو رب أكفامك والالتزام في التزام صحيح هتعيش حياه ايه الحياه دي ربنا وصفها بانها ايه حياه طيبه فلنحيينه حياه طيبه وصفها المول عز وجل بانها حياه طيبه يبقى السياق هنا بيوضح ان الحياه رغم انها جاءت في صيغه النكره الا انها حياه عظيمه جدا تمام واللي يوضح ذلك ايه المول عز وجل الحنانه قال انها حياة طيبه زي ايه زي قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا جبها في صغة النكرة لتعظيم شأن النار يوم القيامة النبي وصفها يا جماعة قال ايه قال صلى الله عليه وسلم عنه. ناركم هذه حديث روى مسلم ناركم هذه التي تغفيدون عليها هي جزء من سبعين جزءا من نار الاخرة النار اللي احنا بنسيح فيها الحديد والصل سبحان الله جزء يا راعة من سبعين جزء من نار الاخرة فقال الصحابة يا رسول الله وان كانت نار الدنيا لكافية دي كفية او علينا لو كنا هتعزف فيها يعني فقال ولكن فضلت على نال الدنيا بتسع وستين جزءا كلهن مثل حرهن كما اقبر النبي فالله سلم يقولين ايه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحي انه ايه حياة طيبة يا سلام هتحيش حياة بسعادة لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى خذ المشهد ده بس بعدما نصلي على النبي فالله سلم حديث رواء ابو داود بيسناد الحسن لكل راوي لما اختلط الرجال بالنساء عند الخروج من مسجد النبي صلى الله عليه كانت باب واحد فكان النساء بيختلطوا مع رجاله فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققنا الطريق عليكن بحافات الطريق تقول راوية فكانت المرأة تلتصك بالجدار من كتر ما هي بتبعد عن وسط الطريق كان اللبس بتاعها كان بيلزق بالجدار امتثانا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثاني روال بخالي عن أمنا عائشة بتقول كلام جميل أول بتقول إيه بتقول يرحم الله نساء المؤمنات الأول لما نزل قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن عملوا إيه قمنا إلى مرطهن فشققنها ثم اختمرن بها راح دا من دولة معندهش ثم تلبسه بالمنظر دا راح تلبس جاء جابت العندان في البيت وشقته مصير واختمرت بهذا الكساء الذي عندها امتثال لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعه يا جماعه طاعه الموجه عز وجل وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم والله تجلب لنا البركه في الدنيا والأخر. أو الله يعني تجد الخير يحيط بكم دنيا واخره فضل الله عز وجل شوفوا لما نزل قول الله عز وجل الحديث هو مسلم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير شق ذلك على أصحاب النبي إزاي ربنا يحسبنا على حاجة احنا بس بمفكر فيها وإن تبدو ما في أنفسهم أو تخفوه يعني حتى اللي بنخفي ربنا يحسب عليه فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى النبي حتى جفوا على الركب فقالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق كلفنا الصيام والصلاة والحج والجهاد ولقد نزلت عليك آية لا نطيقها فقام النبي وقد احمر وجهه وقال أتريدون أن تقولوا مثل ما قال بني إسرائيل سمعنا العص بل كلنا سمعنا واطعنا وفرانه ربنا ولك المصير في لحظه واحده يا جماعه كل عام سمعنا واطعنا وفرانه ربنا ولك المصير نزل في ساعتها التخفيف هم بيقولوا الله تفاعل الأرض مع السماء وهم بيقولوها جبل ينزل من فوق سبع سماوات ويمري على النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف الذي نزل بعد ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها يا سلام فبنت الى اخر الايات حتى قال جل وعلا فياتها قد فعلت سبحانه وتعالى شوفوا لما الصحابه وهم خير جيل خير من طلعت عليه الشمس او غربت بعد الانبياء والمرسلين وهم احفاد السيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم شوف لما خالفوا امر النبي مره واحده مره واحده وبدون قصد هم تاولوا الامر النبي فجز احد يا جماعه خل 50 رامي فوق الجبل بتاع رمان. وعلى راسهم عبد الله بن جبير واضلاع واصحابه اجمعين قال لهم لو رايتمونا تختطفنا الطير فلا تبرحوا اماكنكم الكلام واضح يقولون ما حدش فيه لو شفتونا بنجمع الغنائم ما حدش لو شفتونا بنتقطح حكتة محدش ينزل تم زي المم شائن مولى عز جل الصحابة كانوا مع نبع سنبي فانتصروا في بداية الامر فلما رأى اصحاب النبي اللي هم فين فوق في جبل الرمان لما شافوا ان النبي انتصر هو الصحابة تأولوا وقالوا خلاص يعني القتال انتهى خلاص ننزل بقى نجمع معهم الغنائم عبدالله بن جمال قال لهم لا اما سمعتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امرنا الا نبرح اماكننا حتى لو رايناهم تختطفوا طير أما انا فلن أبرح مكاني في جلد سيدنا عبد الله بن جبير ومعاه 9 يبقوا 10 نزل كم واحد نزل 40 واحد لما نزل يا جماعه كان المشركين خلاص قد فروا ايه من أرض المعركه مين اللي لمح الموضوع خالد بن الوليد شايف الله مسؤول الكلام ده كان ايه كان قبل أن يفدم فالمه خالد اول ما شاف المنظر ده راح نافس على اصحاب النبي صلى هو ومن معه من المشركين فقتلوا سبعين من خيرة أصحاب النبي مكان منهم حمزة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالوا العلام الأحزان التي حلت بالنبي أصحابه نتيجة مخلفة واحدة خلفة واحدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم تنظر للأمة في هذه الأيام وقد قالفت النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من هجي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول المولة جل وعلا يا أيها الذين أمانوا فえる الامر ده او اللداء ده لما تسمعه اعرف ان ربنا بينادى عليك انت بيخضك انت بينادى عليك انت وبيخضك انت سيدة بنصدر ايه اذا سمعت هذا النداء فاصغ له سمعت فانما خير ستؤمر به او شر ستنهى عنه قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله عن لا تقترحوا على الله في خاصة أنفسكم ولا تقولوا حتى يقول الله وحتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبدوا رأيا حتى ترجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة ضربنا نهانا عن مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي عليه صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعضهم ايه نتيجه العقوبه ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون يا سلام هقول لك بس من نسبتين لهذه الايه بس برضه عم اتصل يا حبيبتي سلام حديث الاولاني اللي مسلم إن النبي زي ما قلت لك شوف كان بيعلمنا لمسات جميله جدا جدا يعني اللمسات دي انا ذكرتها في درس بتاع صداقات مفقوده صداقات احنا فعلا بنفتقدها هذه الايام ولمسات جميله جدا ومواقفيات واخلاقيات احنا لازم نتعلمها من النبي سلام النبي قال فيهم الان في المسجد بتاعه فجأة بعدما خلص صلاة بيبصه فلاقى ثابت ابن قيسي مش موجود حديث روه مصري فنادى على اقرب واحد يمين مين اللي كان ساكن بثابت ابن قيسي سعد ابن معاذ فكنين طبعا سعد ابن معاذ الذي عند موتي اهتز لموتيه مين عرش الرحمن جل وعلا فقال النبي صلى الله عليه سعد ابن معاذ يا هل بثابت ابن قيسي من بأس هو مريض ولا تعفن قال لا يا رسول الله ده انا جاه قال اذهب اليه وسأهم الذي يحجبك عن مسجد عبد مرت ثابت بن فايص ايه مشكلته في الموضوع ده هو كان الخطيب بتاع النبا تفضل فهم كان لما تيجي الوفود من بره وتدخل على النبي عشان تسمع بقى الكتاب والسنه عشان يعني النبي عشان عليهم الاثم فكان الوفود اللي بتجي ديت اول ما يدخلوا على النبي يقوم واحد منهم يقول خطبه كده جميله فاول ما يقعد يوم النبي بقى يقول مين ثابت بن فايص بيقول ايه اخطب انت كمان اخطب خطبه كده فكان صوته عالي جدا وقوي جدا فكان صوته يعلو احيانا فوق صوت النبي هو مش اصر. فهو أصلا صوته قوي جدا فالمهم فلما نزلت الآية ديت فذهب سعد بن معاد بأمر من النبي عشان ليس أي ثابت المقاس إلا خلالك ما جيش المسجد فقال له سعد بن معاد ماذا بك يا ثابت ماذا بك يا ثابت إلا حصل قال شرهم يا سعد قال ما هو قال نزلت تلك الآية وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار فلقد كنت من أعلاكم على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت دائما بيعلى إيه فصوت النبي بس ما أصوتش هو صوت قوي أعمل إيه فعاد سعد بن معاذ الى النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله شوف برده الحته اللي عايز اوضحها اللي برده تفاعل الارض مع السماء سبحان الله رجع خالد بن معاذ الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله انه يقول انه من اهل النار وانه قد حبط عمله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع اليه فقل له ليس من اهل النار بل انت من اهل الجنه تخيل الواحد مستغرب جاي لك من عند النبع عليه الصلاه لك النبي بيقول لك انت من اهل الجنه بالله وقع الكلب بقى على قلبك عامل تحس بقى بالاحساس كان حسه في الوقت ده ثابت بن قيس سعد بن معاذ راح بشره وقال له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من أهل النار بل انت من أهل الجنه في الروايه اللي عند احمد احواضوا من ايده يمين سعد بن معاذ احواض ثابت بن قيس وجابه عند النبي صلى الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على صدره قال له يا ثابت انا طرط ان تعيش حميدا وانت مت شهيدا وان تدخل الجنه ايه رايك في الثلاث قال اجل يا قال فذلك لك خلاص يبقى ابو الشرم العمد ربنا ساقها لك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فعاش ثابت عاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من اهل الجنة بوعب الصادق صلى الله عليه وسلم فكذلك مجرد رفع الصوت كان بيخوفهم انهم يحبط اعمالهم خب بلق من الحديث التاني بقى روال بخالي عن ابن ابي ملايك يقول ابن ابي ملايك كاد الخيران ان يهلك مين الخيران ابو بكلم عمر ايه اللي حصل قال جاء وفد بني تمينة فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم الأقرع ابن حابس فقال عمر بل أمر عليهم من قاقع معبد فقال أبو بكر عمر يا عمر ما أردت إلا خلافي فقال عمر والله ما أردت خلافك يا أبا بكر حصل حقا معه في كل موحشة ترعب كل ما في الأمر صدق ارتفع في وجود النبي فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ل ان فحفظ اعمالكم وأنتم لا تشعرون خضبالكم. فكان عمر بن الخطاب عمر يا جماعه اللي سيد اللي سيد عائشه رضي الله عنها رضاتك كان عمر إذا تكلم اسمع وإذا ضرب اوجع واذا مشي اصل كل حاجه عنده ورطه تضلع رضوان سبحان الله كان بعد ذلك يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كاخ السر يعني ايه كان يكلمه كان واحد بيقول لواحد كلمه سر حتى يستفسمه النبي يقول له انت بتقول ايه فيقول له اقول كذا يا رسول الله فصلى الله عليه واله وسلم يا جماعه اصحاب النبي رفعوا شعار اسمه سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا لما السحابة رفعوا الشعار ده ربنا أعزهم, ربنا أعزهم ومكن لهم ونصرهم ورفع قدرهم وبشروا بالجنة وبشروا بالردوان وبشروا بصحبة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم بل وملكوا الدنيا وفتحوا ربع الكرة الأرضية او نصف الكرة الأرضية في نصف قرن من الزمان فقط يا معنى لحن مدة لا تساوي في عمر الزمان شيئا مكن الله لهم في الكورن كله صلى الله على مرضان فلو انتم اطعتم النبي صلى الله عليه وسلم ولو اتبعتم النبي والله ابشروا كل خير ابشروا بكل خير في الدنيا والاخر ابشروا لما تاكلوا النبع على الحوض يا سلام هدي فراو مسلم النبي بيوصف الحوض الجميل بتاعه بيقول عارفين الحوض اصلا الميه بتاعته من النهر بتاع النبي النهر اسمه ايه نهر الكوثر نهر الكفر منزل الميه بتاعته من مكان لا يعلمه الا الله نزل على الحوض بتاع النبي الحوض يا جماعه شكله ايه النبي بيوصفه حديث جميل جدا روى مسلم يقول صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل كيزانه كنجوم السماء وفي رواية بعدد نجوم السماء من شارب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا يا سلام شوف اللي بيتبع النبي هيروح يشرب واللي بيبتدع وما اتبعش طريق النبي إلا يحصله هيروح يوم الإيامة يا سلام حوض النبي وللنبي اللي وقف صلى الله عليه فجاء عند النبي هو نيشفه فجاه لا الملائكه بتدفعه بتزوده بتبعده في ايه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحب يا رب احبابي يا رب فتقول الملائكه يا رسول الله انك لا تدري ما احدث بعدك انت ما عرفش الناس دي عملت ايه الناس ديت لن يتمسكوا بسنتك الناس دي بتبدع في دينك يا رسول الله الناس دي بعدت عنك الناس دي بعدت عن طريقك لم تسلك طريقك رسول الله الله عليه وسلم النبيه من فعل هذا يقول صحقا صحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغجر عايز تبقى مين فيهم عايز تبقى الراجل الواقف بيشرب من ايد النبي مباشره مثلا ولا الراجل الذي يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم هي في معلومه بترتاح كثير في دموش بس احب اخرجها عشان كما قال اهل العلم ما تترض اقرب الاولانيه بالكاف الثانيه بالقاف حاجه لما تعوز تخلي الناس يعني تحس ان هي راسخه في عقولهم المعلومه دي بتكررهم اكتر من مره زي ما بيحبوا يوصلوا معلومه معينه يجي بالك مره في فيلم مره في تمثيليه مرة في مسرحيه مره في اعلان حتى اما المعلومه دي تستقر في اذهان المشاهدين احنا بقى في مجال الدين وغير الدعوه لما نحب نوصل معلومة ونخليها تستقر في قلوب المؤمنين بنقولها لهم اكتر من مره المعلومه يا جماعه عايزك تتخيلي نادي وعايزك تتخيلي ان النبي بيخبط على بابك بيخبط انت عايز بابا بيتك فبتقول فقال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم محمد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاول ما تسمح شوف الخجل والحياء والكشوف اللي انت هتبقى فيه طب النبي لو دخل بيتك هيشوف هيشوف ايه فاول ما تفتح النبي بيخش بيتك هيلاقي اول ما يخش بيتك ايه هيلاقي فيديو ولش وتلفاز وهيلاقي صور متعلقه وتماثيل وهيلاقي بلاء بلاء موجود في بيوت كتير من المسلمين ايه ده يا رسول الله التلفزيون يا صلوا على سنه ده تاكد دي ارتكاز ودي عامل كفن طب وايه اللي تحته ده ده فيديو عشان لما تبلزون يعني يثر ان يشتغل طب وايه اللي في ده ده ديش ديش بتاع عشان لما ده وده ما يكملوش على يبقى في 400 قناه معايا اقدر بقى براحتي يعني ايه سبحان الله فتاني بالنبي يقول له في ذلك الوقت اترقطك على هذا انا قلت لكم تركت فيكم ما تمشيتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوت فين زوجتك ولونتك موجتين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بيخرجوا بره البيت بيلبسوا حجاب ولا لا والله يا رسول الله انا ما بحبش اديرهم على فده كده كان هما مش لابسين حجاب هما متبادجات الاتنين طب وانت اخبارك ايه مع الصلاه والله بقطع يعني ممكن اصلي الجمعه أصل رمضان اذا إن انا مش مواظب لا بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة في غايه الحزن على حال رجل من امتي صلوات ربي وسلامه عليك تحفي يا جماعه النبي كان يحزن لو اي انسان في الدنيا داخل النار اي انسان مهربنا انا عنه كده وما افصلناك الا رحمة للعالمين النبي مبعوث رحمة للانس والجن اخياله في حديث روار بخاري ان النبي في يوم الايام سمع عن غلام يهودي كان بيخدمه مريض وفي سكرات الموت دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم انه غلام بيبصر ابوه خايف يقولها فقال له ابو ابو كان ي فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم النبي ومسح على لحياته وخرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقضه من نار جهنم شك النبي فرحان إن طفل يهودي يسلم عشان يخش الجنة فشك بقى فرحة النبي بيك انت كمسلم لما يعرف إن انت ما زلت على نهج النبي وعلى هدي النبي وعلى سلة النبي خرع فلو النبي خبط على بابك انت بقى يا أخ يا مؤمن يتقي ياللي اتبعت سنة النبي في زمن الغربة الثالي اول ما خبطت تقول من تقول محمد من رسول الله صلى على يادي الفرح ويادي السعاده والسرور اللي تملا قلبك في اللحظه دي افتح الباب تقبل راس النبي ورجل النبي وادي النبي صلى الله ما هو اللي ربنا جعله سبب لهداية البشرية صلوات ربي وسلامه عليه تفضل يا رسول الله يدخل النبي كانه اول ما يخش لقى مصلى تحت ايدي اللي بصلي عليها قيام الليل يا رسول الله أما قلت يا رسول الله اخبرتنا أن المولى عز وجل ينزل كل ليله إلى سماء الدنيا وينادي علينا ويقول هل من داع يدعوني سائل ان يساله هل من مستغفر يستغفر له فاخبر له اما قال لك جبير عليه السلام يا رسول الله اما قال لك جبريل عليه السلام وعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وان عزته استغناءه عن الناس فانا اقوم الليل يا رسول الله اما دعوت يا رسول الله لكل زوج وزوجه فقلت يا رسول الله رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجه الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبت نضحت في وجه الماء فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فأنا أصدق قيام الليل اقتداء واتباعا بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الإذن تحق فيك بعدي دسواك شمت قلت يا رسول الله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أي نعم وإن لم يتعلم عن رفه ده ده القرآن الكريم وده بقى صحيح البخاري صحيح مسلم سنة التلميلي سنتك يا رسول الله واتعلم القرآن واتعلم السنة وأبلغ دعوتك يا رسول الله لكل الناس مش انت دعتين يا رسول الله وقلت نظر الله وجها مرئي سنع مقالتك فبلغها كما سمعا سمعا سمعا, سمعا. لعمل زمانة يا رسول الله مش انت أرثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوط في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير فاحنا بيتعلم سنتك يا رسول الله وبنعلم الدنيا هو ربنا مش ألكنكم خير أمتي الأخرجة الناس فانا بتعلم سنتك يا رسول الله وبعلمها للناس أما قال جل وعلا قلها به سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع انا واحد من اتباعك يا رسول الله يا فلان وايه اللي متعلق على الحيطه دي ده الحجاب بتاع زوجتي والحجاب بتاع بنتي لما بيخرجوا يا رسول الله ما بيخرجوش من غير الحجاب لان انت اللي قلت كده يا رسول الله صفان من اهل النار لم ارهما وذكرت منهما يا رسول الله ونساء كاسيات عاريات وملائات مائلات رؤوسهن كاسمه البخت المائله لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وقلت لي يا رسول الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته فأنا نحاول الحوض على الرعية يا رسول الله عشان نأبلك على الحوض كأنني بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في تلك اللحظة لهذا الرجل بارك الله فيك موعدي معك على الحوض تاخد معاد مع النبي على الحوض تأبله تشرب من ايده شربة هنيئة مليئة لا تضمأ بعدها ابدا بعدها ياخدف من ايديك ويدخل في الجنة تعيش مع النبي في جنة الرحمن اللي ربنا وصفه كما في الصحيحين فقال جل وعلا اعددت العبادي الصارحين في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعة ولا خطر على قلب بشر عشان كده جماعة لو خلينا حياتنا كلها تبع سنة النبي هنعيش في نعيم في الدنيا في نعيم في القبر في نعيم في الجنة ان شاء الله جل وعلا عشان كده مش ع عنوان هذه المحاضرة خليك معا خليك مع مين مع النبي صلى الله عليه طريق النبي اوعد تبعد عن النبي لو بعدت هتشقى في الدنيا والأخر ولو فضلت معا هتسعد في الدنيا والأخر أسأل الله عز وجل أني وسعيدني وأياكم بصحبة النبي في الجنة وأقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.